فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بلقي حراميتيق سكدني نيوان بياه وآفرتشي لغيري زرورة خواي بردقاء بلا كانم ودفرموا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وادفرموا وقل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وهر وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن بوجي دفرمن الزيغ مبنى ولا زنا نفروا الزنا مكان وهي زنا كردن نابت فرمن الزيغ مبنى يا ترى وسيلك هر هو كارك صرف شي شي بو زينات تدبل بدربك الباب الذي ياتي منه الريح نسده ونستريح هدر جاك شلون على بايت يا دا يدهين ويشرح وسيلك هو باب كواتا لا أصل دا لبيني جنو ياودا يعني لاصل دا حل جوازة كسرب تشيشت بو فساد جائز نية جائز نية برأكنا بلام آية يعني لقالك شيء خلكو لقال أفرادي خلكو يا أفراد لقال بياي بخلق ب كيفي خومن يعني قسكردنو نخر حديثي لسرك تو بودني لقال جني خلق سابق ببيئزني بيا بونيه حسابك بي باذن بي اوكي اما افرتيك لبازار شتيق دكر لي قال صدقات برسياري لي دكات او باشان دچوانا چونيه غير سرد يعني كارساتك خواجی و رفی خوشنی عاقبتی بدروجتی عاقبتی فاحشه دبی آورد در جای دار بخرید دبی آورد در جای دار بخرید کسر دچشی بخارا بکاری بوی انسانی مسلمان و الله خوی چون کبته و نتیجه آمد و جنسا خواجی و روای کردویم میلیان بوی اکثره جنسی جنوبی او نیرو میلی بوی اکثره خواجی و رواید ور رجایشی دانه و بو گیشتن بیه کر رجای حلاله رجای زواجی شریعه غیری او دبی وریابید آقا دل خود بید بو اوی توشی حرام نبید آوش بچید بب خوب پرستن لواصیل کانی حرام که کمتر خمیده دبکی تو اهمالی تی دبکی قینا کاو دلمان پا کاو نیت من پا توش بید کو توی تنافی تنای کاو هستی شد بخود نکرد اسألوا <تصفيق>